أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذى موسى فبرئ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا تقوا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظيمًا إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمؤمنين الكافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي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 تابين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم موفرته ورزق الكريم والذين سعوا في آياتنا معجز.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 إِنَّ بِكُرْإِذًا مُرْزِقَةٌ كُلَّ مَزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَالطَّلَالِ الْبَعِيدِ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 ولقد آتينا داول منا فضلا يا جبان أوبي معه والطير ولنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزيغ منهم عن أمرنا نذقهم من عذاب السعير يعملون له ما يشار من محارب وتمافيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 لقد كان لسبين في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعروا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل وذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيضا فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَعْدِيثًا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكٌ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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيدٌ قُلْ ادْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن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 يَفْتَحَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَكَ الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخرجون عنه ساعة ولا تستقدمون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 الذين استكبرون لولا انتم لكننا